Genaam, genaam, genaam, genaam, genaam, genaam, genaam, genaam, genaam, genaam, genaam, نموك ونحن نحن نحن نبني صراحا نرقى نموك ونحن نحن نبني صراحا نرقى نبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى ليه القلعاتي وعنوناك سنيني لها انتين بميل كان. هذا برنامج كينا تدبع كي يعدكان ساسا ودغبرتين برتين دعا دينا ما هل كاني واحدة على الاسلام يعدكان ساسا حبا لله جئنا جئنا جئنا, جئنا <تصفيق> نا سرنا سرنا حب لله نجلس نفهم بعناه يسامي ما روا <تصفيق> وما ليني ماتي بعابش هجينا والله هذا بشد يكون أفرج عليه فرتك يكون بيجري شن تبش الجلا يا الله بذكر يسقاي تبكى وحكيتو صيناغلا فعن كتب بس عن كل نهاية إنترنت كايا كان ساتا blogsboard.com يصيدوك ل channels لدينا كا فيسبوك كا فيس يوتيوب كا يوتيوبر كا ونام يشكيه نتذباتكن وحكي كل شيء عن het hoe goed de hulp van de Duitse Islamische en de regering is getroffen. Iets van het geval is de soepele dictatuur niet, maar het geval is dat wij worden gesteld als een van de religieuze details. Het is een geval dat we niet zullen zien dat we in de regering zijn. Het programma is dat we niet zullen zien dat de regering zijn. Het programma is dat we niet zullen zien dat de regering de de de de de de de de سلموا عمو بنك فرصه مده عليك لله سرنا سرنا <تصفيق> حبا لله bij het zien van Kublai aan de <twee> kant van de <twee> Islamische kust wordt door corona tot de boeg kan. Op het moment dat Kublai aan de oostkant van de Islamische Syrië gaat, gaan er geen mensen meer is omdat Kublai aan de oostkant is ila wareed أمني أو wareemay wakanka wararka caalamiga ah ma qiyaasay in degeliyada dowlad islamiga galankii dambe ee maalinnimadii talaadadii uu soo raqshay in ay gaari weyn oo xaal xal laga soo buuxiyay gudaha u galiyay xarunta hoggaanka BKK ee ku yaalay degmada Abu Raasin ee u dhaw magaalada Rasooyin iyadoo meel fog ka xiriyay waxana ka bashay burbur weyn oo soo gaaray xarunta ولكن اصبحت مسؤوليه مثل هذه المنطقه عيدا تتمكن من المنطقه من المنطقه التي تتمكن من المنطقه من المنطقه التي تمكن من المنطقه من المنطقه التي تمكن من المنطقه من المنطقه التي تمكن من المنطقه من المنطقه التي تمكن من المنطقه التي تمكن من Sullige militairen in het CIO, haar Sullige, is behoefte geweest van brand militairen die een eer dan kan nijden. In de woorden van jasier ook al er geen in waar er kan ook bij de oudere lavaholgalas is het donker. Kijk maar hier is de Dolda Islamige koopgader en goed is Sullige. Dan ben je te nauwheid. Twee eer dan koers daar lag de Dolda of koers die hij daar kan je eer een ik hoorde de mannen die de mannen die niet konden komen,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 Volgens jullie is het een hoopje naakt, maar er is ook het het dat is مرحبا ملمنا كفورا سقينا ببعث السرايا أسودا سرينا لتحقي عدان غضا مهد سند أبو زيد هذا نجسي الكرس ودواء الحبين تجيزي تركوابك هول قلت يجوزي كلافة الإسلام أي تدبات كان كفلين دافع عالمك الله فضل يسحي وكما اندوسك الدولة كان قادر يليخي يليخ لنا هول قلت ويكون فيه الله hoe geladen hij op hij gesten, xara, ni meisje, law gebalde ogari, af er begon contoni af erop. Ook al ahlaba begon contoni, ziet hij de mortier contoni, de prachtige nieuwserie is goed. Begon hij sgalito en sliween Christen, hij kookt in de laatste nog jamia, liet raakelen. Ben ik tegen gesten, Islam, krijgt de wat kan hij opgebieden, law beloofde, is goed, je deeg aan de olbaret, hij ligt in de go. Zie ook al hij goe, wat fris, الله فضل جسم لترك دولات الإسلام يا صدبات كن جزء سواه بربري وحيلا أوجسان أفترض إنه عندك اللي دوني جازك إذا ما دو أي استعمالان وقدم الله فضل جسم صدبات كان العراق كالنت لبعضنا وحاجة لولاد الإسلام جا ما هذا سيد فازول محمد ولا يلهاف أنك سعدوا هذا مقالك كي ورجيسك أن بعض إعوانك سوء حذركم أما قاتل بتوني دينا أو ينسو تشير دينا ولا كي نسالي موامو شرئ إلى الله ولا تخشى ثواه كيف تخشاههم ومولاك الإله شرئ إلى الله ولا تخشى ثواه كيف تخشاههم ومولاك الإله أنت أقوى إما إن تقوى كسلاح فاتق الله وقاتل في جوقاه أنت أعلى في سجود أو رفوع تنحاني طوعا لمولاك الجباه أنت أعلى في سجود أو رفوع خردوا حيث وكم بثني ذي نقاط ذا بنا ذا المسلمين كالجهادك حيئ كهولين وحد أكسين هذين عيان ودينك كجاسين كالحقا waa hakami madriidini wada gaarsiin ka tarruu ka khilaafada ama furimaha jeedka waxaa kamid madriidini oo qofluhu ka soo yeeyay ICU oo dib u daqaan mujeediin ta kusugaan dofisida ama xaasaskooda isagoo raba inuu khair ugu sii ilaaliyo heladooda waxaa kale oo kamida ku doonaya in alla bahdi wa arma khayra in ka soo urugo in badan ka faydeysto iyo kuwa dabarayafka waa eta weera inkalkaska dhashay wuxuu ku soo laata muslimiinta iyo mujahidiinta sida darte wahaaboon in qof uu ka taxadaro wadooyinka uu doonayo inuu khayrka u simo kuma في wadana arsiiraayn ama garsiin karta hadafkiisa المجاهدين ay tan وحين لسوجي المجهدين تشر، وح الفريستان ودوين كهجرة لا يجدون يأين شيران مهاجرين تا، أما وح يقولنا بجاران قرش ياش المجهدين تسيء وفشل يام، وحكملت هو وارصع بس كان تذاه يستا سيء ودعان وحين الشاتك بكتان تبرعات أيام مجهدين تجاسين النا، أما عروض رضا أما وح نبرجلين النا هو الجل رضا، عن وح لا أقول أو مفسدين فكان أفكر أنا أقولين أنا أفر وران علم الآن وينو من وينو دميين وحكي لو جرى كل هؤلاء الدنيا عن إن النقطان وحين الصوب عند جان إريال الصوت فسري يغرر إني داني يرسو جيتان كدي بوحيسو جدبيا نسيحوي كل نبوهلك سبيلها بوحاج بوجب كوا مسلمين تجني الرماس ما أنتو دس كلايا جعلك يهلو جهاتكو قفتن يوسف الإنجليز حبسيدو السردونا لطواغذاء إسرائيليين تا ili korono qaran iyo bar saalim caalkaa ajishin inaad u khammiisay joojinta iyo soo rid ku hanbaarin inaad ku kaso sultan mid ka soo gaaban oo toogaa shigaanay wax di hafsi go'a يكون hiniga ee munacsiga ku sugan yihiin magaaloyinka gaalada asalka ah inta badan way xaqiiya yidu doowaha ku jireen lama ogaan karo haddisu wuu allah qadar in tadan do ko jihaadka waxay ahaayeen kuwa ilaashan oo uu sanadu soo gaaray ka in badal dayr kadi booyi hiniga uu qaxata badan waa hiniga uu qofka hayo wadada hijrada waayo waxa cido kale heeniga waddada hayo waxa uu isku jiraa iyo mooto way safarka looma soo qaato waxa uu ila darta xilliga waddada hayo qofka muhaajirka aad ay qarada uu u fududahay inay hastiga dhiga inta badan waxa ay munaasirinta ku gacan galanaya ah in ay aamineen dad ay ka barteen shabakadaha internetka oo ay san قو بو نيكس ان اول ما سي هي اوغابتيي هاديسكيس وليهو ودادو غوفو توغاسديي واخا كان ولا ارتا انو كو دو غعنتا جواس استا غالبا كو وحين او بو اندافي شي هوين مراه او غلقاريدو جهادك ياهلكيس دابا ايكلي هي يا ان الشبكه كصوريتان هو هي اسو جيتام با الا اي اوو دامبن كريدان غدكوده خيل وي قطان ابو وي ديلا waxay soo dhiigan waxay sameeyeen ilaamka iyagoo ku tilmaamay muujisir doonayeen inay tahay waxa kale oo la arkaa in difaafayaan in ay nabad tageen muhajiri farab badan iyagoo doonaya inay qaftaan in wa kale waxa hormari hijrada ama mas'uuliyadii hijrada ay ka mid tahay nimo dhaqafala waxana بكتور inuu sanaftiisii هؤلاء walaalihiiba ku دوري albaqasta oo furan haa u dad ku fi jiray duri inuu ku suugnaayo jihaad inta u raadinayo wada aamina bilawin inuu dib u daa ya ka wanaagsan inta u daftiisii iyo walaalihiiba bannaan ku degi la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 markas waxay u soo bandhigayaan arrinka waxay u balan qaadeen inay sinayaan waxa ugu baahan yahay hub iyo lacag iyo la midka ah ilo koo gala walaalkaa oo na dalbado u sii lo balan qaaday xukuumadda Soomaaliya walaalkeed ee MDGA oo gurigiisa u soo dhacay saaxiib ulakool milaha kuburiyihii hausha murii ku ف... فليهاوش سؤال شتاذن وحيطاي هاي محاكم قصبي ولاك دوني ان فليها والقلب إنه رقمه عيد وسنجارني سيرعوي فلنتي ذا سيرفطن نقطه محاكم قصبين وهالسجلين في تيسي أماكن كاتك كريسا إنه تسياق غير كيس سوى يقين صار لهيريش كعيد وسنجارني أتحيا هالسويم واجبنا كوأهم لهيريش ولاك ولا سماري ولا ليه سكدر دولة إسلامك سو ولا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 اما عبدره هو في ذا باور ديال يكون وين يترقى غير خرق يوحي لاميدك اه هاد ماكم وحي كالفه وحاي اودو ان اهاين اعلانك غكا واحد غفلان ورقه جيك جيك هذا كوجيرت مركه قارد تا او يسليبيين تكو غادان ان قفكو ارك جيستاي وكاليديه اذن الخلافه اما ايسيس ان شاء الله وزو جاري دون وركيس في اعلانك سدود طبع النقطة دما تلك بابكم inu san siilay qofkan muslimka digi si ilaanka ugu karsoonan oo koowaad laga galay kamila abdulla imadhi hita adeema uu ku adeeno in la leeyahay ilaa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 <تصفيق> <تصفيق> كلما طلبت طرفي بين اقدام ولا لي ال و خيiso gaane qaybaha dambe لمسيري نحو حاتفي سائر للموت ماهما قال عمري رغم أنفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي دولة الاسلام الإسلام إني قادم كرعد قصفي في حياض الموت ورد يرعب الكفار يشفي أشبع الأعزاء فعانا اقطع الراس بعمفي ويا أيها المسلمون لقد زعمت أمريكا أول ما بدأت حملتها الصليبية هذه أنها تدافع عن مصالحها في أربيل وبغداد وتحمي مواطنيها ثم تبين لها تخبطها وظهر زيف ادعائها فزعمت أنها ستنقذ بضرباتها المشردين والمطاردين في العراق وتحمي المدنيين ثم تبين لها أن الأمر أخطر مما كانت تظن وأكبر فتباكت على المسلمين في الشام ووعدت بنجدتهم ومساعدتهم، وتوعدت بإنقاذهم من الإرهابيين، وفي المقابل، ظلت أمريكا وحلفاؤها يتفرجون على مآسي المسلمين على يد النصيرية، مسرورين بالقتل والتنكيل والتشريد والدمار، غير ابهين ولا مبالين بمئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين، وملايين المشردين من المسلمين، من الرجال والنساء والأطفال في كل مكان على أيدي اليهود والصليبيين والرافضه والنصيرية والهندوس والملحدين والمرتدين في فلسطين واليمن وسوريا والعراق ومصر وتونس وليبيا وبورما ونيجيريا والصومال وأفغانستان وأندونيسيا والهند والصين والقوقاز وغيرها لم تتحرك عواطف أمريكا طيلة سنين الجوع في الشام والحصار وتغاضت عن براميل القتل والدمار ولم تأخذها الحمية وهي ترى مشاهد الرعب في أطفال ونساء المسلمين وهم يتلفظون أنفاسهم شاخصة أبصارهم جراء الأسلحة الكيماويه النصيرية والتي ما زالت تلك المشاهد تتكرر كل يوم كاشفة حقيقة مسرحية تدمير الأسلحة الكيماويه لكلابها النصيرية حراس اليهود لم تتحرك مشاعر أمريكا وحلفائها ولم تأخذها الحمية من كل هذا وصموا آذانهم عن استغاثات المستضعفين وسدوا أعينهم عن المجازر المرتكبة بالمسلمين في كل تلك البلاد لسنين وسنين فلما اصبح للمسلمين دولة تدافع عنهم وترد الصاع وتعامل بالمثل ذرفت أمريكا والصليبيون دموع التماسيح وتباكوا على بضع مئات من جنود الروافض والنصيرية المجرمين أسرتهم الدولة الإسلامية في الحرب وقتلتهم وانكسر قلب امريكا وحلفائها على بعض الرؤوس العفنه من العملاء والجواسيس والمرتدين قطعتها الدوله الاسلاميه وارتعبت وارتعب حلفاؤها من جلد الزاني ورجمه وقطع يد السارق وضرب عنق الساحر والمرتد فانتفضت وانتفض حلفاؤها لينقذوا العالم من ارهاب وهمجيه الدوله الاسلاميه زعموه فاستنفروا وسائل الاعلام في العالم وسخروها جميعها تجادل بالباطل تلبس على الناس وتوهمهم أن الدولة الإسلامية مصدر الشر ومنبع الفساد وأنها من يشرد الناس ويقتلهم ويفتك بالمسالمين ويعتقلهم ويهدم البيوت ويدمر المدن ويروع الأطفال والنساء الامنين وتصور الصليبيين بأنهم الأخيار الرحماء الأشراف الكرماء أهل الغيرة والحمية خافوا على الإسلام والمسلمين من إفساد وبطش الخوارج في الدولة الإسلامية زعموا حتى غدا العجوز الأقل فكيري فقيها يفتي للناس أن الدولة الإسلامية تشوه الإسلام وأن ما تقوم به يتنافى مع تعاليم الإسلام وأن الدولة الإسلامية عدو للإسلام وتحول بغل اليهود أوباما إلى شيخ مفت وداعية إسلامي يحذر الناس واعضا ومدافعا عن الإسلام قائلا أن الإسلام بريء من الدولة الإسلامية وذلك ضمن ست خطابات له في شهر واحد كلها عن خطر الدولة الإسلامية لقد تحول القوم إلى فقهاء ومفتين ومشايخ ووععاض ينافحون عن الإسلام وأهله فيبدو أنهم ما عادوا يثقون بقدرات أو إخلاص سحرتهم من هيئات كبار علماء السلاطين أنصار الطواغيت أيها المسلمون ما جاءت أمريكا بحملتها الصليبية لإنقاذ المسلمين ولا تنفق أموالها رغم انهيار اقتصادها وتعني نفسها لتسليح وتدريب الصحوات في الشام والعراق شفقة وخوفا على المجاهدين من بطش الخوارج ونصرة لهم زعموا يا ليت قومي يعلمون أيهب الصليبيون لنصرة المجاهدين في سبيل الله ونجدتهم وإنقاذهم من الخوارج عش جبا ترى عجبا يا ويح قومي متى يذكرون قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم وقال تعالى عن اهل الكتاب ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فما جاءت امريكا الا لحرب الاسلام والمسلمين ما جمعت حلفاءها وأنفقت أموالها إلا سعيا لكسر شوكه المجاهدين فهذا كلام الله وتلك مزاعم الصليبيين فمن تصدقون أيها المسلمون افلا تعقلون لم تنكسر قلوب الصليبيين وتهيج عواطفهم وتذرف دموعهم إلا عندما رأوا جيش الروافض الصفوية وكيلهم في حرب العراق ينهار تحت ضربات المجاهدين وتفر جنوده كالجرذان ويسحقون كالحشرات تحت أقدام الموحدين لقد جن جنون أمريكا وطار صواب حلفائها عندما بدأت قوات النصيريه كلاب حراسة اليهود تتهاوى مرعوبة وتفر مذعورة أمام زحف المجاهدين لقد تفطرت قلوب أمريكا وحلفائها عندما رأوا قطعان النصيريه تسوقهم جنود الدولة الإسلامية سوق الدواب وتذبحهم ذبح النعاج في أكبر معركة خسرها النصيرية في تاريخهم الأسود ليبدأ زحف الدولة الإسلامية نحو دمشق عندها فقط أدرك الصليبيون عظم الخطر عندها فقط هاجت عواطفهم وجاشت مشاعرهم عندها فقط كلمت قلوبهم وانهالت دموعهم عندها فقط توجعوا وتألموا عندها فقط انتفضت أمريكا وحلفاؤها فزعين وتنادوا هليعين اليهود اليهود ادركوا اليهود فلهذا اتوا وهذه هي الغاية من الحشود فيا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون ولقد ظهرت حقيقة الممانعة والمقاومة واضحة جليه ولم تتمالك النصيرية والروافض نفسها فراحت النصيرية تستنجد بامريكا علنا وترحب بضرب الدولة الاسلاميه ناسية سيادتها المزعومة وقوتها وقدراتها الموهومه وعدائها الكاذب لأمريكا وكذلك إيران حيث ظهر تحالفها مع شيطانها الأكبر إذ صرح العجوز الاقلف كيري أخيرا أن لإيران دورا في حرب الدولة الإسلامية فظهرت الحقيقة وأن الممانعة ممانعة عن اليهود والصليبيين وأن المقاومة مقاومة للإسلام والمجاهدين أدين للموقنا ما فلماذا لا يكون الموت عذلا تحت سيفي لو فهمي ان ابالي لدمع انه بعرق فليمنيه تريد الخير بي رفع الاكرف ليست تجدي دمعة تهراق في جبن وضعفي إنها يا فارس قائد ضرح ماني يكفي اشغبي يا ابو حتى ترتوي من فرط نفسي ترتوي من فرط نفسي كلما طلبت طرفي بين اقدام وخوفي يستفي الزبو المنافسي لمثيري نحو حاسي شائر للموت مهما قال عمري رغم انفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي كلما طلبت طرفي بين اقدام وطوفي يستفل سبظ المنافتي لمسيري نحو حاسفي شائر للموت ما قال عمري رغم أنفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي